Nasa matu hawa ka laha araju wa ta'ishu bihal muhaju Manna asu siwa qawmin arafuqa Ghairuhumu hamaju hamaju Nasa matu hawa مَنَّاسُ سِوَا قَوْمٍ عَرَفُوكَ وَغَيْرُهُمُوهَ مَجُنْهَ مَنْ دَخَلُوا فُقَرَاءَ إِلَى الدُّنْيَا وَكَمَا دَخَلُوا مِنْهَا خَرَجُوا دَخَلُوا فُقَرَاءَ وَ سُس وَ قَ مين رَفوك صديق يا اناني